ve ruha فَسَيَقُولُونَ هَذَا تَأْفِيكُمْ قَدِيمٌ وَإِنْ كُنْ كِتَابٌ سابق İngiltere. هزاءً بما كانوا يعملون ووصينا حملته أمه كرها ووضعته وحمله وفصعا ثلاثون شهرا ويعد اخوذ ظل اللي كانوا وَقَدْ قَالَتِ مِنْ فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ويوم يعرض الذين كفروا على النار. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وإن حق وفين